ولمّا جاء اكرسلنا ابراهيم بالبشر قالوا اننا مهلكو اهل هذه القريه ان ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوط قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجيا انه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما اجاءت رسلنا دوطا نسي ابهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تقف ولا تحزن اننا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبيد لكم من بي مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ